فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُنُونَ وَاتَّقَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَح إنا نعلم ما يصرون وما يعلمون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقَنَا مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَلَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِلُّ عِظَامَهُ وَهِيَ رَمِيَةٌ قُلْ يُحِلُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر لرَنْفَإذا أَلْتُمْ منه تُوَقِّدُوا أَوَلَيْسَ اللَّبِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَيِّ يَخْلُق مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْر ان اي يقول اي قول له كن فيكون فسبحا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون